ثمانية عشر استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور يجلس على المقعد لا يجلس على المقعد تكتب الجملة على السبورة لا تكتب الجملة على السبورة